هذان خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ النَّارِ يُصَدُّ مِن فَوْقِهِمْ سَهِيمٌ حَمِيمٌ يُسْهَرُ بِهِ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَرُءُهُمْ مَقَامِعُ مِن حَدِيدٍ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة في تجري من تحتها النهر يحلون فيها يحلون فيها منثور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدو الى الطيب من القول وهدو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 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب نليم وإذ ذوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهل البيت يللطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامن ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من دهيم كِلًا عام فكُلوه منها وأطعموا البائس الفقير ثم الذين يقضون فصوم وليوفون نذورهم واليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم لنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من لوفان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخططه الطهر أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من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 والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبذن جعل ما غالكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله علينا صوائر فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر آلكم لتكبروا الله على ما أداكم وبشر المحسنين